تُعْدِ مَنْ تَشَاءُهُنَّ وَتُوِّي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ بَتَوَيَّتْ وَمَنْ بَتَوَيَّتْ مِمَنْ عَذَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقْرَأَ عُنُوَهُنَّ وَلَا يَحْزَنُ وَيَرْضَىٰ وَيَرْضَىٰ بِمَا أَسْتَهُنَّ كُلُّهُمْ والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء بعد ولا أن تبدل بهم من أزواج, من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه وكان الله على كل شيء رقيبا يا أنهى الذي إلا أي أضل لكم إلى قاع من غير ناظرين إله ولكن ولكن إذا دعئتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتقوا على مستأنيين لحديث إن ذلك كان يؤذ النبي فاستحي منكم الله لا يستحي من الحق وإذا سألتمه نمت وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحو ولا أن تنكحو أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله فإن